Bismillah. لفضيله الدكتور واختلف الليل Why ها فبشره بعذاب أليم وإذا Allah لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> Oh, كم حكم الذي وَخَلَفَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَسْقِ وَلِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا نُفْرِ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Oh man! ثم الدكتور ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يومئذ يخسر المبطلون Mmm. and